الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا فوابنوا او فيرجوا أو جميعا وان منكم لمن لا ينطق فان أصابتكم سيرة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن عمشيدا ولئن أصاب فضل من الله ليعقولن ليعقولنك ألم تكن بينكم وبينه ما يا ليتني فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياة, الحياة الدنيا بالاخره ومن فِي في سبيل الله فيقتل او يقلب فيقتل او يقلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية.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 ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واديو الصلاة واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال فلمما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون أخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا رب ذلك كتبت علينا القتال تكونوا يدركون الموت، أينما تكونوا يدركون الموت. يدركون الموت ولو كنتم في غروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولون. يقولوا هذه من عند الله وإن تصرهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل وصلنا بالله شهيدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليم وَإِنَّ الْمُطَّالِعِينَ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُكْفَرُ مِهَا وَيُسْتَهْزَأُ مِهَا أَنْ بها ويستهزأ بها فلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث الضئيل إنكم إذن مثلون إن الله جامع النافل والكافرين في جهنم في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن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 فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سهيلا لنمنّافتين يخاضعون الله وخادعون ان النمنافقين يخاضعون الله وهو خاضعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Amen. Yeah. I'll be right <laughs>